وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِرَ لو مين ما يمي هم يتغن فَطَالًا كَانَ وَإِنْ تَدُونَ عَمَتَ اللَّهُ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَرَفْعُ الوَحْيِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا خَلْقَ لَهُ وَيَقُولُونَ هُوَ الْخَلْقُ أَمْ يُنكَلُقُونَ